بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ إِنَّكَ أَنْتَ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 Fiatun tukatil fi sabilillah wa akhra kafiratun yarawunahum mithlayhim ra'yya l'ayn Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yashaa Inna fi ذalik la'ibara ta'li al-abasar زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف.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 تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمن فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار.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 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّا تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ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 فتقبلها ربها بقبول حسن ونبتها نبات حسن وكفلها زكريا كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجدا عندها رزقان قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند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 أَكَتُوَوَهُ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحِيَاءٍ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحِيَاءٍ صَدِيقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفاك وَطَهَّرَكِ واصطفاك عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُنْتِي لِرَبِّكِ وسجدي وركعي مَعَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ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 مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي He يكون لي ولد ولم يمسسني am قال كذلك: الله يخلق ما يشاء. a person. He said يقول له كن فيكون.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 من الطين كهيئة الطير فآفخ فيه فِيهِ فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله.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 فَلَمَّا أَحَسَّيْ سَمِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَصَارِي إلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَصَارُ اللَّهِ أَمَنَّا بِاللَّهِ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل،, وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 أك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وآفسنا وآفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين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 هَا أَنْتُمْ هَا أُولَئِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ, تحاجون فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 والله ولي المؤمنين ود مِنْ من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون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 وَقَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَا النَّهَارِ وَكْرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ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 والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تمنه بقر قر يؤديه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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر them, يوم they ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب day of the feast, يلون they بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون واذا اخذ الله ميتا فاقا النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم ثم جاءكم رسول صدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين قال فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم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 الذين كفعوا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهب ولا وفدا أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر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 الناس الذي ببكت مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينة ما قام ومن دخلهم كان آمنا وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأُمْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمَةٌ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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رَحْمَةِ الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين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 ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم مذلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يَأْلُونَكُمْ خبالا لا يaelonakum خبالا والدوما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 بلاء إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهدوا لما, لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا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 ولقد صدقكم الله وعده اذتحسونه باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَةً نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لمغفرة من الله لمغفرتم من الله ورحمة خير مما يجمعون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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن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 قُل قَد جَاءَكُم رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توثون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة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 بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذلوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لئكفرن عنهم, عنهم، سيئاتهم ولا جنات تجري من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 خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب